بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير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 ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسئتم فلها فاذا جاء وعد الاخره يسوء وجوهكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبوا ما علوا تدميرا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 وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا الْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجَعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا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 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بما في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 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا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 ذالكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الأرض مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا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 قل دعوا الذين زعمتم من فَلَا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ أن وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ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 والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقته طينا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَبْسُطَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أََمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أعمى وَأَضَلُّ سَبِيلًا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 فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 فبَ أَكْسَر النَّاس إَِّا كُفُور وَقالَاوا لَ النُؤْمِنَ لك حتىَ تَفجرَ لناَا مِنَ الأررضًا بُووع أَوْ تَكَُ لَكَ جََّةُم مَِّ خيلِوعنَ بِ فَتُفَجرِرَ الْ الأأَنْهار فَتُفَجررَ الْأَنْهَا رَخِلَ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه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 وَحشرُهُم يَوومَ الْ القياامَةِ على ووجُوهِهِم رُميو وَبُكمَ وَصَُّ مَأؤوهُم جَهََّم.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 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا بن بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل